وعلموا أن ما ظنمتم من شيء لِلَّهِ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ 115. والفرقان يوم التقى الجمعان 116. والله على كل شيء قدير 117. إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 اِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُم كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 119. وعلينا آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 110. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا.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 وَقَالَ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد 119. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 110. ولو ترى إذ 119. فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 117. كذأ بآل فرعون والذين من كَفَرُوا بِآيَاتِ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 119. إن الله قوي شديد العقاب 110. ذلك بأن الله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 لا يغير ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رب بهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عندهم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 اسْتَقَعْتُمْ مِنْ قُوَّتِ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يُعَلِّمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤَدِّهِ آلُهُ وَمَنْ هُمْ